قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيب مسومة عند ربك فأخَْجنَ مَنْ كََ فيِيهَا مِنَ المُؤْمِنين فمَا وَجددنَ فِيهَا وَيرَبَيتٍ مَِ المُسلم وَتَرَك نَا فِيهَا آيَةَ للَِّذينَ يَخافونَ العذَابَ الأليد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 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الذِّيحَ الْعَاقِبَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَثَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلٍ إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيب وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمِنْ كلُلِ شَيْئِدٍ خَلَق وَ نَازَو جَين عَكُم تَذَكَّرود فَفِلُ إ اللهَّ إِن لَكُم مِنهُ نَذيرُ مُبد وَلَا تَجَعلوا مَ اللهَّهِ إلَهَر آخَرُون إني لكم منه نذير مبين